ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم فذي خلقكم من نفس واهلة وخلق منها زوجها وفت منهما رجالا كثيرا ونسعاءا واتقوا الله الذي تساء أذن به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس لآمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم هربكم ومن يطيع الله ورسوله فقد ساز فوسا عظيما أما بعدها إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأنور مجزساتها وكل مجزسة قدعة وكل قدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيه المسلمون فإن من أعظم مكائد الشيطان وحذائله أن يجعل المسلم إذا أذنب محقرا لتلك الظروب فيزين الشيطان لهذا الأذر هذا العمل حتى يرى المنكر معروفا والمعروف منكار ذليل هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسلمه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيت أن يُعبد بأرضه الهادي ولكنه رضي منكم بما تحقرون أي رضي بكم بما تحقرون من تلك الظنوب وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فطب الناس في حجة الوداع فقارنوا إن الشيطان قد يأت أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما زوى ذلك ولكن رضي أن يطاع فيما زوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ماء نعتصنكم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وخنتي فلا يزال الشيطان يستدرج بالعاطي حتى يزفح العاطي نفسه مذبنا عن الظنوب الكبار ولكنه يا الله صغيرة بتزين الشيطان رولي غنب خاري في صحيحة عن أند بن مالك رضي الله عنه قال وهو يقاضب أقواما من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أذق في أعينكم من الشعر إن كنا نغذفها على عهد رسول الله عليه وسلم من المهلكة في الأمودقاء إنكم لتعملون أعمالها هي أذق في أعينكم من الشعر بتزيين من الشيطان الربيل أصبحت البلوك الكبيرة صغيرة في أعينهم حتى أصبحت أذق من الشعر إن كنا لنعذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات من كبائد الظروب بسان عليكم أيها المسلمون هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يتكلم في عصر هو من أفضل العصور على مر الظهور فكيف لو رأى ما آل إليه الكثير من المسلمين في هذا الزمان فالله مستعان طواب بالقبور طواب بالقبور ودعاء عليه لله العزيز الغفور زعما منهم أنهم يحكرمون آثار الصالحين فلعنة الله على الكافرين فضرد وسفور وعبن وفح وزنا بحجة تحرير المرأة نعم هو تحرير لها ولكن من عبودية الله تعالى إلى عبادة الشيطان الضغير تعالوا بالربا ومحاربة لله ورسوله صدق الله عليه وسلم في أكل أموال الناس بالذات زعما منهم أن الاتصاد يحتاج إلى هذا وخفي عليهم قول الله عز وجل ينحق الله الربى ويرغي الطلقات والله لا يحب كل كفار أبي وإذا نصحت الواحد من هؤلاء رب عليك بوحم من الشيطان الغذير الناس كلهم يتعلون هذا أو هذا الأمر هير الناس فيه شيء فانظروا رحمكم الله كيف استدرج الشيطان بإذن آدم حتى يجعلهم يرتكبون أمورا عظيمة يرتكبون أعمال الشرك يقعون في الكبائر وهم يحسبون أنهم يرسلون صنعا روى الإمام البخاري في صحيحة من حديث ابن عبات من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قاله إن المؤمن يرى, يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه وأما المنافق والباجر يرى ذنوبه كأنها ذبابة مر على أنتك فقال بيدميها كما وإن المنافق أو الباجر في تزيين من الشيطان الرجيم يرى الظروب العظام والكبارر والآفام يراها كأنها ذباب وقع على أمكه فقال بيده وأشار بيده هكذا فمر هذا الظباب وآب أيها المسلمون إن المؤمن لا ينبغي أن يكون حيياً من الله تعالى من طغار الظروب وكبارها لأن الكل مصفر عند الله عز وجل تبقيرها قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير متطر وروى الإيمان برماجة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الظنوب فإن لنا من الله طالبا إياك ومحقرات الظنوب فإن لها من الله طالبا ستسألين عنها حتى لو كانت هذه الظنوب صغيرة فكيف من الظنوب ارتكبها الناس هي من الكبائر والنفقات المهركات يحسبونها هكيمة ولكنها عند الله عظيمة قال بعض الثلاث لا تنظر إلى صغر المعصية ولا تنظر إلى عظمة من عظيم لا تنظر إلى صغر المعصية ولا تنظر إلى عظمة من عطيت فليس من التقوى احتقاظ الظنوب والاتهالة بها قال بعض الحكمات لا تحترن من الظنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مصطر تصطيرا وقال ابن المعدم الرحيم الله فقل الظنوب صغيرها وكبيرها باكت بطا واصنع كما شن فوق أرض الشرك يحذر ما يراه لا تحفرن صغيرة إنهى الجبال من الحصار أما فرون أيها المسلمون أن الله عز وجل نهام عن تتبع خطوات الشيطان فقال جلس وعلى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يستمع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنتر فأكبر الله عند وجل أن للشيطان خطوات في إغواء من آدم فلا يأمرك بالكفر أول مرة لأنه يضعب عليه ذلك ولكن يأمرك بصغار الظلوب التي تجد كبارها فإذا أرف العبد هذه الظلوب بث الشيطان السموم وزيّن له العمل حتى يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا رسأل الله العب والعافية ويدخل في هذا الحبل المثير من يقضل دين الله عز وجل إلى قدور ونباب فيقولون الإيمان في القلب فقط أما المظاهر فهي قشور بالله عليكم أيها المسلمون ماذا يعنون بالقشور القبيض الذي كان أحبا لذلك إلى تبيه صلى الله عليه وسلم يسمونه قشورا فيضعانون من حيث يشعرون أو لا يشعرون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كأنه كان يهتم بالقصور احفاظ النية يسمونه قصورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن ربي أذارني أن أعفي ولا ولكن ربي أمرني أن أعفي لجنتي أيضر الله عز وجل نبيه الكريم بالاهتمام بالقصور بحك هذا فيث الحظيم هل الجذااب والحج الشعر وسمه الثشورة وقد أنزل ال الطار ح وجللةثبا وقرآي يوكنا إلى ييم فيعمل لأيك من النبي كلذواال وذلااتك زائ الحمين يجنين عليهه ب جبي به ذلك أدنا أي حن فلا يذيندي وكان الظام غبة بحيمام ثم إن هؤلاء الذين يقصمون الدين إلى قشور ونباد يرضن في العلي والتبرج والسفور والسفات في الأخلاق يخرج الواحد منهم مع امرأته سافرة عالية كاشفة عن عروبها تضحك مع الضئاب البشرية ثم رح هو خرجع وتلعب وهو سيف الفقور يذوب مع أمه وبناته إلى شواطئ العري والذبور يعرضون تلعة مرخيصة على السفرة من الناس وإذا جاء الخاطب وفف يقول له متهكما نحن في عاداتنا من العيب أن يرى الخاطب مخطوبته أو يتفلد معها مع محرم لها والله أيها المسلمون إنها الزياسة بعينها والزيوس لا يكون الجنة فاللهم لا تآخذنا بما ذعل السماء منا فتأملوا أيها المسلمون تأملوا إلى أشفاء الفسار والسجار من أصحاب هاتم الأفكار يقولون نحن نهتم في اللباب وندعوا القشور ثم ظاهرهم عكس ذلك تماما فهم لا, لا, لا لباب لهم ولا قشور فهم لا لباب اهدونوا به ولا قشور قطبقوه فتجدوا الواحد منهم يرحم لكل عادة جاءت من القشار حتى لو كانت قشورا كما زعموا ولكن ولله الحكم منها الدين كله لباب فهو دين العزيز الوهاب فهو دين العزيز الوهاب الذي أمرنا أن نهتم به كله فقال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا فدخلوا في السلم كافة ولا تتمروا خضواه في الشيطان إنه لكم عدو مبين والسلم كما قال جناهر المفسرين هو الإجلام أي امتزروا أوامر الإسلام امتزروا أوامر الإسلام وجتلكوا نواهية تفلقوا بإذن الله جل وعلا أقول لني تسمعون وأصفروا الله لي ولكم تستقفرون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي له ما السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبير والصلاة والسلام على البشير النبي وبعد أيها المسلمون من أعظم مكايد الشيطان وحبائله التي أغوى بها كثيرا من الناس أن يثبتهم عن حضور صلاة الجماعة ولا فيما عن صلاة الصبح عن أبي غريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على خوافية رأس أحدكم والخوافية هي مؤخرة مؤخرة رأس يعقد الشيطان على خوافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب بكل عقدة مكانها ويقول عليك ليل طويل فارقد فإن فيقض هذا النائم فذكر الله إن حلت عبده فإن توب إن حلت فإن صلى إن حلت عبده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كثنان متفق عليه فلا يذار الشيطان حريطا على منع الإنسان من هذه الفضيرة حتى يوجه لهم من ذنوده من يبيه ذاك لأمسك ذاك لأمسك إنسان وهذا كله في سبيل تنوينه وتحذيره من طاعة ربه أراد خاري ورسله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنكر ثلاث مرات فليضي أنفه ثلاث مرات فإن الشيطان يديد على خياشينه يديد ساته أنفه فإذا استيقظ هذا الإنسان فذكر الله تعالى قائلا الحمد لله من ذلك أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور انحلت عبده ثم إذا توضأت وخذنا صلاة النافرة والفريضة انحلت عبده وأصبح نشيطا وأصاب غيرا عظيما من ذلك أن صلاة الصبح يحضرها الملائكة فيكتبون من حضر ويكتبون من غاب فلن هذا ما قاله عز وجل أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى رفق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر ولهذا قد كان الأبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دراعة طويلة في صلاة الصبح حتى يدفع الخير والفضل الكبير في هذه الصلاة الذي يأحب الصلوات إلى الله عز وجل ولا سيما في سجر يوم الجمعة فاعتبروا يا أولي الأبصار فإلى الله المشتكى من أقوام لا يحضرون صلاة الصبح جماعة في المسجد والله لقد حرموا أنفسهم خيرا كثيرا وعرضوا أنفسهم شررا متقيرا فتأملوا أين المسلمون كيف يلعب الشيطان بابناء المسلمين بل الأمر أشدتم من ذلك عن عبد الله بالمسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح أي نام ورمي صدر صلاة الصدر في وقتها فقال عليه الصلاة والسلام ذات رجل بان الشيطان في أذنه ذات رجل بان الشيطان في أذنه وعلى الحزن المطريين والله إن بوله نتقيم فلا يرضى الواحد منا أن يقول في أذنه لصبيه الصغير الذي هو فنزة كبده فكيف بالعدوم المبين الذي يتخذ آذان الغافلين عن صلاة الصبح مكانا لقضاء حاجته وإطلاق بوله فليتق الله من يسمع قولا مؤجن الصلاة صور إلى النوم ثم يكون النوم عنده خيراً من الصلاة وإن تعجف فعجف الفعل أقوام يستيقظون إلى العدل دون كلل ولا ملل في أوقات مبكرة بل أحياناً يذهبون إلى أعمائهم قبل صلاة الصبح ثم لا يبالون بصلاة الصبح ثم لا يبالون بصلاة الصبح أما في أيام الإجازات والعضل فلا يصلون الصبح إلا إذا حال وقت الغداء أما يدري هؤلاء أن الصلاة كانت على المغللين كتابا موجودا أي محروضا في الأوقات وإن وقت صلاة الصبح يخرج إذا طلعت الشمس فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أجهل المزلمون إن من مكايد الشيطان ابن آدم أن يتلاعب به فيما يران في المنام من أضغاف أحلام وتهاوين فمثوث هذا الشيطان هذا النائم من ممطة وآثار هذه الرؤية التي رآها في المنام ثم يؤونها له الشيطان ويفسرها له حتى يجعله كالنبي السهوة والشياطين في الأرض حيران أخراج البخاري ومسلم من حديث أبي قسادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرعي الصالحة من الله والحنوب من الشيطان فإذا رأى أحدكم حنوبا يقاكم فليبسق عن نتائه وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره فهذه الأحلام الذي يراها النائم في منامه لا تضره وإنما يجل إنسان إذا رأى شيئا من ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقوم مصلي إن شاء الله تعالى ولا يحدث بها أحدا من الناس لأن هذا لا يضرب مصاب هذا ما أخرجه المصلي في صحيحه في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب يا ثلاثة فالرؤية الصالعة بشرى من الله عز وجل ورؤية الزين من الشيطان ورؤية مما يحدث المرض نفسه فإن رأى أحدكم ما يسره فليقم فليطل ولا يحدث فيها الناس فمن فعل هذه الأمور كلها زال عنه ما كان من هم وحزن في إذن الله قال أبو قسادة رضي الله عنه راوي هذا الحديث إن كنت لرأى لا الرؤية إن كنت لأرى الرؤية أسقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فلا أمانيها وعن أبي السلامة رضي الله عنه قال إن كنت لأرى الرؤية تمرضني قال فلقيت أبا قزادة فسألته فقال وأنا أيضا كانت الرؤية تمرضني فما أن سمعت هذا الحديث فما أمانيها فلا ينبغي للإنسان أن يحكي ما رأى في ملامه من الأمور المكروهة لأن ذلك من تلاع بالشيطان به عن جاري بن عبد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني حلمت أن رأسي قد طبع فأنا أتبعه رأسه قد طبع وهو يتبعه ويدن وراءه فزجاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغفر لا تغفر بتلعب الشيطان فيك في المنام أما الرؤية الصالحة فلا تقصها إلا على من تحب من إخوانك المسلمين أو على عالم بأحكام الرؤية فينفسرها لك فهذه بعض مكايد الشيطان وحبائله نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياتينا الشيطان الرحيم اللهم أعز الإسلام والمصلمين اللهم أعز الإسلام والمصلمين اللهم أعز الإسلام والمصلمين سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إذن أستغفروا و أجروا إليك والحمد لله رب العالمين